قيما لينذر باسا شديدا من لدن هو يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أَنَّ لهم أَجْرًا حسنا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 فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أَمْ حسبت أَنَّ أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيَاتِنَا عجبا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 لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أَظْلَمُ ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إِلَّا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته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 ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فَفِرَارُوا وَلَمْ يَأْتِ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَلَّبِ الثَّم قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم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 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالعيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعجتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا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 والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا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 اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا قبرا من سندس واستبرا متكئين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مَثَلَ الرجلين جعلنا لِأَحَدِهِمَا جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب.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 او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره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 اختلط به نبات الأرض فأصبح من تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للوالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات وَالْأَرْضِ ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا وَيَوْمَ ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وَرَأَى المجرمون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 وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقبا فلما بلغى مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 فانطلقا حتى إذا أتيا أهل استطاع استطاما أهلها فأبوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخلت عليه أجرا قال هذا فراق بَيْنِي وَبَيْنكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ كان ابواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما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 أمري ذلك تؤيل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنما كنا له في الأرض واتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا لا وَمَعَرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا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 آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال اتوني يفرغ عليه قطرا فما اصطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا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 آيذ للكافرين عرضه الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع فحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اوليا اننا اعتدنا جهنم للكافرين كافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخصرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عن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 فليعمل عملا, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد.